الدرس الثاني الصوم واحد استمع للعبارة وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور شهر رمضان الصوم أذان صلاة المغرب صلاة التراويح وجبة السحور أذان صلاة الفجر الإمساك تلاوة القرآن ليلة القدر